إذاعة بريدة يسعود وين النوم ما جاكل الحين ارقد ونوم الليل يمكن يجيني ارقد وقل لنوم هاك المضامين عيني تبي قربك واحلامي فيني ليل الشتاء تحسب نجوم براهين كني بها يا سعود بينك وبيني مثلك صغير وغايته بالتلاوين ارقد قبل فجرة علينا يبيني ولا تبي مني قصيد وجواوين عندي بيالغادي بحلم السنين ذيك السنة يا سعود عام هو طقل و تدفع في موقعيني غيب ولا بيّن لزاله نياشي أكفى ولا ودّع وقلبه يبيني غيب ولا بيّن لزاله نياشي أكفى ولا ودّع وقلبه يبيني اغفى ولا وندع وقلبه يبيني <تصفيق> هذه 8 سنين من غير تخمين ما المسافات تلاحق ظنيني دايم يخيل لي ولوها متعمين كنه يجي حوالي ويمسك يديني ثم انتبه واصحى ودل العناوين ولي هكتب ربعنا مستكيني المرجلة هي سعود قافت على وين غيرك يا وانت رجل فطين نسل الحرار قوم بالعز راسيم الجود قايدكم جزال اليمين دنياك لا تنسى تجيها مع وانخالفك وقتك ثباته يقيني واسلم عسى يفداك جاه صلاطين من كل شر وكل دمع سجيني وصلاة ربي عدي صوت الملابين على النبي يوعد قاف ثميني على النبي يوعد قاف انتميني